شايفتني تابع دمت غلبت اليوم السابع خفو لو رفع الهرم الرابع كان ايسمي الكروان هانا الخلاصة لكم اليوم بيقولوا صاصة زميت اتبارم بالرياس ده انا اسمي على الحد احنا قرنا ابدا في قرنا انتم اخركم تشوفوا صورنا نقوم وكل الناس بتسلمنا من يوم ما بننور في السماء انتوا ومشكم ماشيين ومن كرهنا الضهرنا راجعين واحنا التاريخ بايدينا كاتينه ومصيدين بس بمعلمه حققت انتي اصل العبد من الجزائر انت فين وانا فين يا ده وده اللي مجننا يا رقم واحد فوق ما مش ولا واحد قوعة تفضر نفسك الجاه ده انا بحضر بركنا اللي راح بمزاجه صدنا مش هيرجع خير بمزاجنا هو طول عمره بيحتاجنا اما احنا عادي مش محتاجينه يمر ويقصم اني الهانة والعس كان على ايدي انا على السفر وعلى النفسانا ربنا يتوله ويعينه سبا كل خالع كان فانو مش وش سجالع اتشاءت الارض رح من بعدي نفين نسا يعرف خيرنا كل لما يلبس في غيرنا بكرا يقلق قبل سيبوا يعيش لو يومين يا ابني انت فاكر ان انت بلا شوف انت فين وانا فين دلوقتي يا ابني انت كنت مجرد واء وعيشت لك كم يوم حلوين قصد اللي ما ابدأوا للقرشين ما يفلعش من الرجلين اخر الطماء يودك فين يا ابني انت عايش الدور على مين نظرت عينيكى أكتر حقة شدتنى نيكى ومن سعادتنا مش نسيت ولا جبت يوم عن باني. أنا ما ما جمالك كم انا بكعاني روح قلب اللي يخص انت اللي ساكنه القلب وبس دايما معاكي بالحب بحس انا بعشقك اكتر من نفسي يعني من عيني هو يا روحي منك مش بجروح هروح وراك ما, ما روحي بس انت حن علي وحسي مش كل شويه تشغل دماغك علي. أنا مستعد قدك بس انت بسلك I'm thinking blackkt maples filtling Digital Wild Okay, Michael. Madara Madara Madara Madara Madara